فوسوس لهم الشيطان لِيُبْدِيَ له قال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون قُمْ لِبَضٍّ عَدُوّ وَلَنقُمْ فِي الأَرْضِ مستقرون and the We gaan Ik kan Ik SAVE أرو إجعلكم خلفا من في الخلق و <تصفيق> Weer het niet het niet بسوء فياخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتْخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُسُورًا تَتْخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُسُورًا وَتَنْحِتُونَ لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد ولقد مكناكم بما فيه and <laughs> لفضيله الدكتور شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتونا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف Bye. حتى <تصفيق> لست حتى عفا وقالوا قد And what? قُبَعَ وَلَا قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ عَلَيْكَ I'm وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ I'm uh. وَلَقَدْ آخَذْنَا آلَ En dat we het niet kunnen veranderen. En dat No. yeah رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والنساء وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنهم I um... فقصص القصص لعلهم يتفكرون